يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَ مَاأَ زَل اللهَّهُ وَإِلَ الروَسُولِ رَأيد رَأيتَ الْمُنَافِقينَ يَصُدّونَ عَ كَ صُدودَ فَكَفَ إِذَا أَصَابَتهُمْ مُصبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدهِمْفُم قَُّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بِاللههِ إن أَردَنَ إِلَّا إِشْسَ نَوتَوفِي قَا أُلئِكََّينَ يَعْلَم اللَّهُ مَا فِي قُلوبِهِم فَعِّ عَنْهُم وَعِذهُم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله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 ثَُّ لا يَجد فِي أَمْفُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قضَتَ وَيُسَلِّمُ تَسلْلمَا